اتقوا الله وقولوا قولاً, سديداً وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفل لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإياكم ومهدفات الأمور فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دائما أحاول أن أبدأ محاضرة بخطبة الحاجة لنبينا صلى الله عليه وسلم متأسين فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم لعل التأسي برسول الله يفتح علينا فتح العارفين اللهم افتح علينا فتح العارفين يا رب العالمين وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ في عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَمَتِّعْنَا بِشَفَاعَةِ مِسْكِ الْخِتَامِ لِلنَّبِيِّينَ صلى الله عليه وسلم هذه هي المحاضرة الثالثة حول الحديث الأول من مسند الإمام أحمد المحاضرة الثالثة حول الحديث الأول من مسند الإمام أحمد بن حنبل وكان الحديث الأول يدور حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنقر وهذا من أوجب الواجبات وبدأ به الإمام أحمد بن حنبل مسنده والموضوع دائما يصار حوله شبهات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسيرها المضطلون يريدون بذلك أن يجعل المنكر معروفا والمعروف منكرا ولكن والحمد لله نقول قولا سديدا لا لجماعة من من الجماعات لا لجماعة من الجماعات نقوله لله وهو وحده من وراء القصد أسأل الله سبحانه أن يجعل ذلك في صحائف أعمالنا يوم العرض على الله رب العالمين المحاضرة الأولى طبعا اعد بس فكرة سريعة يبقى مشير مع بعض. المحاضرة الاولى عناصرها كانت تدور حول مقدمة لمسنغ الامام احمد بن حنبل. ثم هل المسند بدأ المسند يعني مسانه الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل بدأ باحرف المعجم أم لم يبدأ بأحد أفضلية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ بالعشر المبشرين بالجنة ثم بعد ذلك بدأ بأولهم بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وقلت السبب في ذلك ثم بعد ذلك ذكرت أطراف الحديث في المسنة. وكنت قلت لماذا بدأ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سببية بدء المسنب 27688 حديث لماذا بدأ بحديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولماذا اختار حديث أبي بكر بالذات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليبدأ به مسنده ثم بعد ذلك أطراف الحديث أطراف الحديث هل ذكر مرة واحدة في مسند الإمام أحمد أم تكرر في مسند الإمام أحمد هذه المحاضرة الأولى ثم بعد ذلك التخريق والتخريق والتحقيق وهذا أنا قلت أنني سأبدأ بشرح المسند على طريقة ابن حجر في شرح صحيح البخاري في كتابه فتح البارد ولكن هناك فرق أنا أقوم بعملية التخريق لأن من المعروض أن صحيح البخاري والحمد لله صحيح عند أهل السنة والجماعة صحيح أما الذين يكذبون البخاري فهذا سلام مردود عليه. مردود عليهم ورد عليهم فهو لهذا التحقيق محقق لأن شروط البخاري تعتبر كلها, تعتبر كلها تحقيق مسند الإمام أحمد بن حنبد كان لابد أن أخرج الحديث حتى لا يقال أنه في المسند فقط ولكن مثلا عند. البخاري مسلم أبو داود التلميذي النسائي ابن ماجة عند غيره من أصحاب كتب السنن أبين ذلك إن شاء الله وهذا التقريب ثم تحقيق الرواية هذا ما ت... ثم دراسة رجال السند للحديث كامل هذه كانت هي محاضرتنا الأولى ان شاء الله ثم جاءت المحاضرة الثانية المحاضرة الثانية حول الحديث أخذنا اللي من الحديث الحديث أذكركم به يقول الإمام أحمد بن حبا حدثنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن قيس وهو ابن أبي حازم قال قام أبو بط رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس انكم تقرؤون هذه الآية يا أي... إيه الآية اللي كانوا بيقرأوها وبيأولوها على غير تأويلها الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتوا يقول أنكم تضعونها على غير موضعها وهذا موجود عند ابن حب... حبان في صحيح وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أول الحديث يقول أبو باكر بيقول إن الناس هم ظلم وفيش أمر بالمعروف كل واحد عليه نفسه فده كان الفكر السايد ترك الامر بالمعروف. فقام ابو بطر يصحح للناس منهجهم. ان الناس اذا رأوا المنكر فلم يغيروه او شكأ ان يعمهم الله بعقابه. وجئت بالاستفادة. الاستفادة عناصر الاستفادة من ذلك السنة من التشريع شرحتها بالتفصيل. ثانيا تصحيح مفاهيم في في قضايا عقايدية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ده هو من بياس الايمان عند الامسان لان واحد يقول مع علاقة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالعقيدة علاقة النهي عن المنكر بالعقيدة علاقة النهي عن المنكر بالعقيدة يقاد به الايمان ولذلك قل ان الايمان مسلم بوب بابا وعنوان وعنوان له باب ينكون انهي عن المنكر من الايمان ولذلك اخر حاجة هو الحديث اللي جاء مرأة منكم منكرا يغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه استمع عن الايمان وذلك اضعف الايمان اذا هنا الايمان بيدين وينقص وهذا هو الفهم الصحيح لاهل السنة والجماعة الانسان اللي, اللي مبغيرش خلص بقلبه باه يبقى ما عادش عنده ايمان يرى المنكر ولم يتغير له وجهه يبقى يعرف اني لا ايمان عنده ولذلك الايمان قاتل الم... النهي عن المنكر دمقياس الايمان ترمومتر الايمان عند الانسان عند انسان يعرف درجة ايمانه قد ايه يشوف المنكر وهو ي... عندما يفعل امامه درجة التأثير بتاعه ما عندش تأثير يروح ي... يبحث عن ايمان هل عنده ايمان ام لم يكن ولذلك يعتبر نهي عن المنكر من أهم القضايا العقائدية دي ثانية ثالثا تصحيح المفهوم من الصرف إلى الإيجاد بعدما كان الآية بتقول عليكم أنفسكم والنس يكررها ليلا ونهارا وأهل الزور وأهل الهيش يكررون لك عليكم أنفسكم ولذلك المنابر ليلا ونهارا عليكم أنفسكم لا يضركم من ظل إذا اهتديتم يا سلام اترك الأمر هذا الفيديو كان سائد من فقام ابو بكر رضي الله عنه شف العصر الاول الهجري ونحن في القرن يبقى القرن الاول الهجري انذر انت في القرن الخامس عشر الهجري اذا كان ابو بكر الصديق رضي الله عنه يصحح للناس المفهوم في القرن الاول يبقى ما احوجنا في القرن الخامس عشر الى تصحيح هذا المفهوم رابعا عندما يدخل فيه مخاطئ على جماعة من الجامعات من اللي صحح الر... ابو بس لك لصحح المفهوم ردهم الى من قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس اذا رأوا المنكر فلم يغيروه او شك ان يعمهم الله بعقابه لا بحط للامير كلان ولا باردع للامير كل يؤخذ منه ويرد الا صاحب الروضه المعظم محمد صلى الله عليه وسلم يبقى انا اتمسك برسول الله بكتاب الله وسنه رسول الله وشرحت ذلك بالتفصيل خامسا الصديق ابو بكر صحح هذا المفهوم في القرن في القرن الخامس 10 في القرن الاول الهجري فما احوجنا في هذه الايام الى من يصحح لنا هذا المفهوم هنا بعد ذلك سادسا ثادثاً. بعد ذلك انظر الى امانة الحاكم في الحديث يبين لنا امانة استفادة السادسة امانة الحاكم عندما سمع ان الناس سيطركون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر امان تأويل غير صحيح للآية خامن الحاكم وصحح للناس المفهوم وقال إنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو شك أن يعمهم الله بعقابه هذا هو الصديق ما أحوجنا في هذه الأيام إلى صديق مثلك يا أبا بعك ما أحوجنا في هذه الأيام إلى صديق يصحح للأمة مفاهيمها ضاعة المفاهيم اصبح الامر بالمعروف منكرا واصبح المنكر معروفا انفشر النفاق والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ففي هذه الايام كثر ذلك كثر ذلك فما اخوج الامة الى صديق الى صديق وإلى خلافة راشدة يقوم فيها الصديق يصحح للأمة المفاهيم أما الذي يدعي أنه قرشيد ويدعي أنه هذا ويدعي ذلك وهو سبيل العفالقة لا يعرف عن الدين شيئا وإذا سئل ما أركان الصلاة لا يعرفها وينتهد الفرى وغش الأمة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة أعد هذا الحديث على أسمع الأمة إنها تريد صديقا كأبي بك يصحح المفاهيم لا يغش أمته ما أكثره الغشاشين من الائمة في هذه الايام ما من عد اسمعوا يا حكام الزور اسمعوا يا ظلمة ما من عد اسمعوا يا من هدقتم الاعراض اسمعوا يا من نشرتم الفساد هذا هو الحديث انني اشرحه لا لابعه في حقيبتي ولكن لارفعه على رأسي واتمن يوما ان ارى فضيقا كابي باك يصحح لهذه الامه النسينه الامه التي اصبحت غساءا كهساء الثاين في حاجه الى تصديق يصحح لها المبقوم لا في حاجه الى هؤلاء الغشاشين الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث معقب ابن يصار المتفق عليه ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة سابعا وهذا الحديث يرد على من يقرأ الآية في أيامنا هذه ويفهمها فهما خافئا فالعقاب يعوم والنقمة تشمل الجميع إذا وقفوا موقف المتفرجين إذا أشيوع المنكر في البلاد بعد ذلك قلت على الحديث إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغشيروا أو شك أن يعمهم الله بعقابه إن الناس ده أول الحديث الاستفادات الأولانية السبع استفادات في المنطوق لأول الحديث من موقف أبي بكر والتصحيح وموقف إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا ما طريقه التغيير جئت بحديث أيضا من مسند الإمام أحمد وخرجت وقلت فيه الرسول يقول من رأى منكم ممكن فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعط الإيمان هذا الحديث وقف أمامه الظلمة وقف أمامه قطباء الفتنة يعبثون فيه ويحرفون فيه أولهم الذي بيمته لكم وقرأت لكم اسمه وقال أن هذا الحديث من وضع الحنابلة سبحان الله من وضع الحنابلة وهذا لم يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت أن هذا الحديث موجود في صحيح مسلم وعند أبو داود وعند الترمزي وعند النساء وعند ابن ماجة وخرجت تخريجا وقلنا انه صحيح بعد ذلك جاء اخر مرأ منكم منكرا فليغيره بيدي الشبهة التانية مرأ منكم منكرا فليغيره بيدي فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان الزلك ديات لما اسم اشار يعود على البعيد وجد ثلاثة مرأ منكم منكرا فليغيره بيدي فإنما يستطع فبلسانه فإنما يستطع فبلقلبي هو ذلك أمراجع الاسم شربت عود على البعيد سبحان الله منطوق الحديث فيه قرينة تدل من رأى منكم منكرن فليغيره بيده فإن لم يستطع كلمة فإن لم يستطع بالترتيب تدل على أن التغيير بالقلب هو أبعث درجة في التغيير إنما هو حول أن يخدم, الم... يخدم السوق الله أعلم بما فيه فيه ربنا لحسبه ذلك اضعف الايمان اراد ان يؤول الحديث واجعل التغيير باليد هو اضعف الايمان ولكن منطوق الحديث ان كما بيّن عند ابن تيمية ابن تيمية شخص اسلام ابن تيمية وفي السندي يقول السندي في عاشياتي على سنن النسائي درجات التغيير وضحتها في المحاضرة الماضية ان شاء الله الشبهة التانية أو مرء من منكم منكر القلب يغيره بيده فان لم يستطع بلسانه فان لم يستطع فبقلبه لنوافنا عنده وذلك أضعف الإيمان ذلك أضعف الإيمان قال ان الذي يغير قالوا أن الذي يغير المنكر بيده هو الحاكم والذي يغير المنكر بلسان هو العلماء والذي يغير المنكر بقلبه هو الجلسين ومن خلال الكلام بينا أن المخاطب واحد وأثبتت ذلك من صورة المجادلة في كفارة الزهار عندما تكلمنا عن تحرير الرقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى فمن لم يستطع يبقى المخاطب هنا فمن لم يستطع يبقى ف... فإطعامه ستين مسكينة يبقى فمن لم يجد فمن لم يستطع تحدي الرقم صيام ستين يوم بعد الصيام ستين يوم ما عندش قدر على الصيام ستين يوم الثالثة إطعام ستين مسكين يبقى المخطب كم واحد واحد ماذا قال سبحان الله يبقى لماذا هذا العبث في الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيجي فإن لم يستطع زي فمن لم يجد فإن لم, فإن لم يستطع زي فمن لم يستطع يبقى هم لا سبحان الله بعد ذلك دي شبهة من ضمن الشبهات بعد ذلك جاءت الشبهة الأخيرة ادعاها البعض حيث زعم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس لأحد الرعية وأنه لم يثبت أن أحدا من القرون الثلاثة كلها قد فعل ذلك من غير الولاد اللي قال كده صاحب مجلس إدارة جريبت النور سمح الله قال العلماء ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده بقى الرد عليه اللي بقول لتفجير لأحد الرعية قال العلماء ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات بل ذلك جائز ده الكلام ده من اللي بيقول نرجع الى شرح الحديث رقم 78 من مسلم الجزء الثاني صفحة 382 نووي قال العلماء الإمام النووي قال العلماء ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات بل ذلك جائز لأحاد المسلمين قال إمام الحربين والدليل عليه إذماع المسلمين فإن غير الولايات صدر الاول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاء بالمعروف وينهونهم عن المنكر وينهونهم عن المنكر مع تقرير المسلمين اياهم وترك توبيحهم. هنا جاء الحديث اللي قدامنا اللي هو رقم ثمانية عن ابي سائطة اخرج مروان المنبر يوم العيد. فبدأ بالخطبة قبل الصلاة. مروان بدأ بالخطبة قبل الصلاة العيد المعروف ان ايه ان الصلاة قبل الخطبة فقام رجل يبقى اذا مروال حاكم المدينة في هذه الفترة المدينة المنورة فقام رجل يبقى مين اللي بيغير الوقت احد الرعية يا مروال خالفة السنة يقول للمحافظ أنا مجبسة ستة المنبر أتكلم عن محفظ المدينة مروان يا مروان خالفت السنة أخرجت المنبر يوم عيد ولم يكن يخرج به يعني مجرد تغيير المنبر أصبح منكى لذا لما تشوفوا اللي بيغيروا في الأزانات الوقت ويعملوا مثلا أزانين والبدع ورجل يقف أمامنا ويقول الحدث حديث وراء الازان يقول من قال لأخي يوم الجمعة انصد فقد لغى ومن لغى فلن حدث جاء بالحديث الحدث الخالص الأخرانية غير صحيحة وإحنا رحيم بلد جديدة ولكن الأمر نقول صبعنا نقول إيه أنا عند حدثين لإما الناس هيقوموا لأننا رحيم بلد جديدة فأنا أخذت أخيث هل من سنين مضى فعلينا أن نبدأ بالطرق الصحيحة للأمر بالمعروف واللهي عن المنكر إلا هذكرها إن شاء الله بسنا نبين الآن إن تغيير المنكر لأحاس الرعية قام رجل فقال يا مروان سبحان الله من يستطع في هذه الأمين لك رب ولادك رب ولادك تتكلم الزال إنما قام رجل فقال يا مروان خالفت السنة أخرجت المنبر يوم عيد ولم يكن يخرج به وبدأت بالخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها إذن لما نلعي الإنسان بدأ يحرف في كتاب الله أو في سنة رسول الله أرجو أن نفكر إننا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنا لا أقيم حدوداً